بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحب وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم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 زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ فَمَلَكُنَا نَبَأُ النَّبَأِ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي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 وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّاتِ نَجْمًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ قَالُوا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 من أَزْوَاجِكُم وَأَلادِكُم عَدُ وََّكُم فَحذَرُوكُم وَإِن تَعْفُوا وَتَصفَق وَتَغْفِوا فَإِن اللهَّهَ غَفُور الرَّقِيم إِ ماَا أَم وَلكُم وَأَلادُكُم فِتنَ واللهَّ وَإِدَهُ أَج النظِيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقربوا الله قرضا حسنا 111. يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور خليم 112. عالم الغيب والشهادة العزيز القكيم